بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الرابع والثمانون من التذكرة وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى أبواب السلطان افتتن وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من حديث الثوري فصل حذر الله سبحانه وتعالى عباده فتنة المال والنساء في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن من ازواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وقال سبحانه وتعالى انما اموالكم واولادكم فتنه ثم قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ فَنَبَّهَ اللَّهُ سبحانه وتعالى على ما يُعتصم به من فتنة حب المال والولد في آي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أو في آية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها فتنة المال والولد والجملة الأخيرة ركبتها عندي وأظن هناك نقصا في الكلام في المطبوع موازنة مع الأصل والله تعالى اعلم والأمر يحتاج إلى تحقيقه متابع بعون الله سبحانه وتعالى وما كان عاصما من فتنه المال والولد فهو عاصم من كل الفتن والاهواء وقال سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المنثرة من الذهب والفضه والقناطير المقنطره من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ثم قال سبحانه وتعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات فوصف سبحانه وتعالى ما للمتقين عند ربهم عز وجل ثم وصف أحوالهم بناتهم إلى قوله والمستغفرين بالأسحار والمستغفرين بالأسحار وهذا تنبيه لهم على تزهيدهم فيما زين لهم وترغيبهم فيما هو خير منه ومثل هذا في القرآن كثير والمطيطاء بضم الميم والمد المشي بتبختر وهي مشية المتكبرين المفتخرين والعياد بالله سبحانه وتعالى وهو مأخوذ من مط يمط إذا مد قال الجوهري والمطيطاء بضم الميم ممدودة التبختر ومد اليدين في المشي وفي الحديث إذا مشت أمة المطيطاء وخدمتهم فارس ورغوم كان بأسهم بينهم وعيد من عند ثم قال سبحانه وتعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات فوصف سبحانه وتعالى ما المتقين عند ربهم ثم وصف أحوالهم بنعتهم إلى قوله سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار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 التبخطر ومد اليدين في المشي وفي الحديث إذا مشت أمة المطيطاء وخدمتهم فارس وروم كان بأسهم بينهم وقوله ثم ينطلقون في مساكن المهاجرين قيل في الكلام حذف أي في مساكن المهاجرين هكذا في المطبوع ويحتاج إلى تحقيقه والمعنى أنه إذا وقع التنافس والتحاسد والتباعد حملهم ذلك على أن يأخذ القوي ما أفى الله على المسكين الذي لا يقدر على مدافعته فيمنعه عنه ظلما وقهرا بمقتضى التنافس والتحاسد هو قيل ليس في الكلام حذف وإن المعنى المراد أن مساكين المهاجرين وضعفاءهم سيفتح عليهم إذاك من الدنيا حتى يكونوا أمراء بعضهم على رقاب بعض وهذا اختيار القاضي عياد والأول اختيار شيخنا أبي العباس القرطبي قال وهو الذي يشهد له مساق الحديث ومعناه وذلك أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخبرهم أنه يتغير بهم الحال وأنهم يصدر عنهم أو عن بعضهم أحوال أحوال غير مرضية تخالف أحوالهم التي كانوا عليها من التنافس والتباغض وانطلاقهم في مساكين المهاجرين هنا يوجد خلاف بين مساكن المهاجرين ومساكين المهاجرين ويحتاج إلى تحقيق في الحاشية واحد صحيح الترمذي وقال حديث حسن صحيح اثنان سبق تخريجه متابع بعون الله تعالى فلا بد أن يكون هذا الوصف غير مرضي كالأوصاف, كالأوصاف التي قبلها وأن تكون تلك الاوصاف المتقدمة توجيها وحينئذ يلتئم الكلام اوله وآفره والله سبحانه وتعالى اعلم ويعضده روايه السمر فيحمل بعضهم على رقاب بعض أي بالقهر, بالقهر والغلبة أو كما قال متابع باب منه وما جاء أن الطاعة سبب الرحمة والعافية ذكر أبو نعيم الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا المقدام بن داود حدثنا علي بن معبد أروقي حدثنا علي بن معبد أروقي حدثنا وهب بن راشد حدثنا مالك بن دينار عن خلاص ابن عمرو عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله عز وجل يقول أنا الله لا إله إلا أنا أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك و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 وإن العباد إذا أطوعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالوأثة والوحمة وإن العباد إذا عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك ولكن, ولكن, شغل ولكن شغلوا أنفسكم أو أشغلوا أنفسكم ويحتاج إلى تحقيق وفي المطلوع لا يوجد همزة وأظنها همزة قطع والله تعالى أعلم ولكن أشغلوا أنفسكم بالذكر والتضغع إليه أكفكم ملوككم أو كما قال غريبا من حديث مالك مرفوع تفرد به علي بن معبد او وهب بن راشد أبواب الملاحم باب أمارات الملاحم أبو داود عم معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة, خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال البخاري عن عوف بن مالك قال أتيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال أعدد ستا بين يدي الساعة أعدد ستة بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم قاص الغنم ثم استفاضه المال حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطا ثم فتنه لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنه تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين رايه تحت كل راية اثنى عشر الف في الحاشية واحد ضعيف جدا ابو نعيم وفي المجمع رواه الطبراني في الاوسط وقال الهيثمي فيه ابراهيم بن راشد وهو متروك والمؤلف هنا ذكر وهب بن راشد وليس ابراهيم بن راشد وليس ابراهيم بن راشد ولعله من خطأ أحدهما لأن الفيثمي أوثق في صحة الحديث وعلم الرجال في الحاشية إيضا 2 صحيح أبو داود 3 صحيح البخاري أتابع وخرجه أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير بمعناه وزاد بعد قوله 12 ألفا ففستاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها الغوطة في مدينة يقال لها دمشق ذكره بإسناده أبو الخطاب بن دحيا في كتاب مرج البحرين في فوائد المشرقين والمغربين وقال عوف بن مالك الأشجعي شهد موت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وحضر فتح بيت المقدس مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فتحه صلحا لخمس خلون من ذي القادة سنة عشر من الهجرة ثم حضر قسمة كنوز كسرى على يد أمير المؤمنين عمر ثم شاهد قتال الجمل وصفين وعيد من عند وقال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 أيضا الموتين اللذين كانا بالشام قبل ذلك وهو المسمى بطعون عمواس مات يومئذ ستة وعشرون ألفا وقال المديني خمسة وعشرون ألفا وعمواس بفتح العين والميم لأنه عم وأساه أي جعل بعض الناس, وجعل بعض الناس أسوة بعض وعمواس قرية بين الرملة وبيت المقدس مات فيه أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح والامير الفقيه أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل وقال الإمام أحمد بن حنبل في تاريخه كان الطاعون مع سنة ثمانية ويد سنة ثماني عشرة رواه عن أحمد أبو زرع طبعا هناك خطأ لغوي في كتابة الرقم وأتابع رواه أن أحمد أبو زرعة الرازي قال كان الطاعون سنة سبعة عشرة أو ثمان عشرة وفي السنة سبعة عشرة رجع عمر من سرب وأو موتان أو موتان بضم الميم هي لغة وغيرهم يفتحونها وهو اسم الطاعون والموت وقاؤه يقوله كعقاص الغنم هو داء لا يلبثها قاله أبو عبيدة لأن العقاص وفي الضبط الإمامي قفاص والله تعالى عالمه يحتاج إلى تحقيقه لأن العقاص الموت العجل يقال بالسين وقيله وداء يأخذ في الصدر كأنه يكسر العنق وقد انغضت, وقد انغضت هذه الخمس وعاش عوف بن مالك الى زمن عبد الملك بن مروان سنة 73 من الهجره وقد أرضى بصفين على المئة وقال الواقدي مات عوف بن مالك بالشام سنة 93 فإن ما قال فقد مات في أيام الوليد بن عبد الملك ابن مروان إن لم يكن تصحيفا منه والله سبحانه وتعالى أعلم باب ما جاء في ملاحم غوم وتواترها وتذاع الأمم على أهل الإسلام ابن ماجة عن عوف بن مالك من قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يكون بينكم وبين بني الأصفر هدنا فياضرون بكم فيسيرون اليكم في ثمانين راية تحت كل رايه اثنا عشر الفا في الحاشيه واحد صحيح الطبراني وفي الكبير ابو داود اثنان صحيح ابن ماجه وعن ذي مخمر وكان رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول ستصالحكم رغوم صلحا آمنا ثم تغزون أنتم وهم عدوا فتمتصرون وتغنمون وتقتسمون وتسلمون ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرجذ تلول فيرفع رجل من أهل الصليب صليبة فيقول وغلب الصليب فيغضب رجلا من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه فعند ذلك تغضر الروم ويجمعون الملحمة فيتون تحت ثمانين راية كل راية اثنى عشر الف واخرجه أبو داود وزاد ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقاتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة أخرجه الإمام أحمد ابن حمل في مسنده وإسناده صحيح ثابت وذو مخمر بالميم أو مخمر بالميم لا غير وهو ابن أخي النجاشي قاله الأوزاعي وقد عده أبو عمر في موالي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قاله ابن دحيا وخرجا جميعا عن ابن ماجة وأبو داود عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال الملحمة الكبرى وفتح قسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر وخروجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن بسر وعن عبد الله بن بسر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين ويخرج الدجال في السابعة خرجه خرجه ابن ماجة وابو داود وقال ابو داود هذا صحيح من حديث عيسى قلت يريد حديث معاذ المذكور قبل مسلم عن بشير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجير ألا يا عبد الله ابن مسعود جاءت الساعة قال فقعد وكان متكئ فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم قال بيده هكذا هنحها نحو الشام فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام وتجمع لهم أهل الإسلام أو تجمع لهم أهل الإسلام يعني يجمع لهم أهل الإسلام الله تعالى أعلم أو كما قال قلت أرغو تعني قال نعم ويكون عند ذلك القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة وشرطة للموت لا ترجع إلا غالبة ويحتاج تحقيق عيدة مسلما عن بشير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيرا أنا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة قال فقعد كان متكئا فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام وتجمع لهم أهل الإسلام قال أرغمت عني قال نعم ويكون عند ذلك القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجه إلا غالبة. فيقوى تتلون حتى يحجز, يحجز الليل أو حتى يحجز بينهم الليل فيبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتلون حتى يمسوا فيبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالبة وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتلون حتى يمسوا فيبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالبة فتفنى الشرطة وإذا كان يوم الرابع نهدا إليهم بقية الإسلام، فيجعل الله الدعوات عليهم، فيقتلون ما إما قال لم يرى لم يرى مثلها، وإما قال لا يرى مثلها، حتى إن الطائر لا يمر بجثمانهم، فما يخلفهم حتى يخر يخر مائة، فيتعادى بنو الأبي كان هو فلا يجدون بقي منهم الى الرجل الواحد قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح ابو داود اثنان صحيح ابو داود صحيح احمد اربع ضعيف الاسناد ابو داود والترمذي وابن ماجه في سنده ابن ابي مريم اختلطه حسن ابن ماجه وأبو داود فيه ابن أبي بلال مقبول نتابع فبأي غنيمة يفرح وبأي ميراث يقسم هو الصحيح فبأي غنيمة يفرح وبأي ميراث يقاسم فبينما هم كذلك إذ سمعوا بناس هم أكثر من ذلك فجاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج في ذراريهم فيرفضون ما بأيديهم ويقبلون فيبعثون عشر فوارس طليعة طليع قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إني لا أعرف أسماءهم أسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض أو من خير فوارس يومئذ أبو داود عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل من القوم من قلة نحن يومئذ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا وليمزعن الله من صدور عدوكم المهابة وليقذفن في قلوبكم الوهن فقال خائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهة الموت أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فصل قوله بني الأصفر يعني الروم وفي تسميتهم بذلك قولان أحدهما أن جيشا من الحبشة ولبوا على ناحيتهم في بعض الدهر فوطئوا نساءهم فولدنا أولادا صفراء قاله ابن الأنباري الثاني أنهم نسبوا إلى, نسبوا إلى الأصفر ابن الروم ابن عيص بن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام قاله ابن إسحاق وهذا أشبه من القول الأول والهدنة والصلح والغاية أغاية كما جاء مفسرا في بعض الحديث أو كما جاء مفسرا في الحديث بعده سميت بذلك لأنها تشمل السحابة لمسيرها في الجل والغابة والصابة وعيد والغاية والصابة السحابة وقد رواها بعض ورواة البخاري تحت ثمانين غاية بباء مفردة, مفردة نقطة وهي, وهي الأجمع شبهت مع رماحهم وكثرتها بالأجنة التي بالأجنة التي هي الغابة والصحيح الأول لأنها تظل الأجناد بكثره راياتهم واتصال ألويتهم وعلاماتهم كالسحاب الذي يظل الإنسان. وقد صح على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال إن تحت كل غاية اثنا عشر أو عيد إن تحت كل غاية اثني عشر ألف فجملة العدو تسعمائة ألف وستون ألف ذكره الحافظ أبو الخطاب بن دحية وقد روى مرفوعا في حديث فيه طول عن حذيفة أن الله سبحانه وتعالى يرسل ملك غروم وهو الخامس من الهرقل يقال له يقال له ضمارة وهو صاحب الملاحم فيرغب إلى المهدي في الصلح وذلك لظهور المسلمين على المشركين فيصالح إلى سبعة أعوام فيضع عليهم الجزية تعيد وهم صاغرون فلا تبقى لروميا حرمة ويكسرون لهم الصليب ثم يرجع المسلمون إلى دمشق فبينما الناس كذلك إذا برجل من الروم قد التفت فرأى أبناء الروم وبناتهم في القيود والأغلال فتعير نفسه أو فتعير نفسه فيرفع الصليب ويرفع صوته فيقول ألا من كان يعبد الصليب فينصره فيقوم رجل من المسلمين قبل المتابعه في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان حسان ابو داود والسلسلة الصحيحة تدل على الباني فيقوم رجل من المسلمين فيكسر الصليب فيقوم رجل من المسلمين فيكسر الصليب ويقول الله أو أبو أنصار وصل الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وصل الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد